الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله يقول ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا كاشتعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا وأنا أكثر من مالا أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء إذا قد يكون التمييز ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا إذن التمييز من حيث هو قسمان تمييز نسبة وتمييز ذات تمييز ذات وتمييز نسبة تمييز النسبة يقصد به تمييز الجملة تمييز الجملة أو تمييز التركيب هذا اللي يقصد به وتمييز الذات يقصد به تمييز لفظ معين ومنهما مضامن الأمثلة نحو اشتريت عشرين كتابا فكتابا هنا تميز عشرين فقط لا تميز اشتريت عشرين تمييز الذات يفسر لفظة أو يفسر ذات يزيل الإبهام عن الذات عن ذات واحدة اما تمييز النسبة فهو يزيل الابهام عن تركيب عن نسبة شيء الى شيء واضح مثلا تصبب وجهه عرقا فعرقا تمييز ازال الابهام عن عن الوجه عن النسبة نسبة تسبب إلى الوجه واضح نسبة تسبب إلى الوجه ليس عن الوجه فقط تسبب وجهه علاقة فالإبهام حاصل في التركيب كله مفهوم الآن في اشتريت عشرين اشتريت عشرين الإبهام أين هنا حاصل حاصل في في عشرين فقط اشتريت عشرين كتابا تزيل الإبهام عن عشرين وهنا تسبب وجهه الإبهام حاصل في التصبب اليس كذلك تسبب ماذا تسبب الوجه تسبب عرقا إذن فعرقا أزيلت الإبهام عن تركيب هذا عن التركيب هذا التسبب والوجه تسبب وجهه لاحظ مفهوم هذا؟ إذن, إذن التمييز من حيث هو قسمة تمييز عن ذات وتمييز عن نسبة تمييز ذات وتمييز نسبة تمييز يزيل الإبهام عن الذات وتمييز يزيل الإبهام عن التركيب القسم الثاني وهو التمييز الذي يزيل الإبهام عن التركيب يكون محولا ويكون غير, غير محول هو كذلك قسمان فلهذا قال المصنف رحمه الله ويكون تميز النسبة محوّلاً أو غير محوّل وضرب أمثلة ل لمحول تميز النسبة قد يكون آ يكون محوّلاً ويكون غير محوّل إذن هو قسمان تمييز الذات آ عفواً تميز النسبة قسمان محوّل محوّل وغير محوّل المحوّل هو أقسام كذلك أو نقول أمثل عنه فذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أمثلة وهي اشتعل الرأس شيبة وفجرنا الأرض عيونا وأنا أكثر منك مانا وكلها آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى المثال الأول مثال عن تمييز النسبة المحول عن الفاعل تمييز لاحظ هو ثلاث أقسام يقولون تمييز محول عن عن فاعل بمعنى محول عن فاعل يعني أصله فاعل اصله فاعل كقولها كقوله تعالى اشتعل الراس شيبا شيبا اشتعل فعل ماض مبني على الفتح الراس فاعل فاعل مرفوع شيبا تمييز أزال الإبهام عن ماذا؟ عن الراس عن اشتعال الرأس. نفهم؟ أزال الإبهام عن الرأس. الجواب لا. أزال الإبهام عن اشتعال الرأس. عن عن النسبة، عن نسبة، عن نسبة الاشتعال إلى الرأس. لماذا؟ لأننا نسبنا الاشتعال إلى الرأس. هذا معنى تمييز النسبة. نسبنا الاشتعال إلى إلى الرأس. فأزال الشيبة. قوله شيبة. أزال الإبهام عن هذه الجملة. اشتعال الرأس. فيقال هذا تمييز المنصوب ونصب الفتحه الظاهره على على اخره واضح اصبه الان فاعل الان لو عدنا الى التركيب ما هو نقول اشتعل شيب الرأسي وهذا هو التركيب الحقيقي يعني في غير القران اشتعل ماذا شيب الرأسي اشتعل شيب الرأسي لانه هذا طبعا استعالة عن ازدياد أو كثرة كثرة الشيء استعالة طبعا تكون مكنية وتكون تصريحية نعم اشتعل شيب الرأسي شيب شيبا شيب شيبا هذا التميز أصله أنه فاعل فيقال محول عن فاعل منعلم محول عن فاعل أصله فاعل إذن أصل التركيب اشتعل شيب الرأسي وطبعا للمبالغة يقال ماذا اشتعل الرأس شيبا وجه المبالغة أن ذكر الشيء مبهبا ثم, ثم نفسره أبلغ من ذكره مفسرا ثانيا يعني حينما تقول اشتع اشتعل الرأس هنا إبهام أو لا إبهام نفسره ونوضحه ونبينه ماذا شيبا فهذا أبلغ من أن تقول اشتعل شيب الرأس الآن. فهذا التركيب الأول فيه, ماذا؟ فيه مبالغة وتأكيد للشيب أبلغ من أن تقول اشتعل شيب الراس لأننا ماذا ابهمنا الشيء ثم فسرناه لأن الإبهام يجلب الاهتمام ولهذا من طريقة التعليم السؤال أتدرون ما كذا وكذا الله أعلم كذا الجواب وكذا وكذا وكذا فحينما يبحث الانسان ويبحث عن جواب ولا يجد ماذا وتعفيه الجواب ماذا فيه ماذا ترسيخ لهذه المعنمه يشنع على الراس شيئا يشنع على شيء راس فهذا محول عن عن فاعل المثال الثاني قال وفجرنا الارض عيونا وفجرنا الأرض عيونها نعم تمييز المحول عن المفعول به وفجرنا الارض عيونا وفجرنا الارض عيونا أن أرض عيونا فجرنا فعل وفاعل ما هي الفاعل الارض مفعول به عيونا تمييز منصوب منصوب بالفتح الظاهر على اخره وهذه عيون تمييز عن نسبه عن نسبه التفجير للارض واضح وفجرنا الارض ماذا عيونا فازال العيونا الابهام عن تفجير الارض وفجرنا الارض عيونا اصل العيون ان به وفجرنا عيونا عيون الارض لان تفجيرها واقع عليها مفهوم تواقع عليها وفجرنا عيون الارض فلاحظ ان عيونا اصلها مفعول به فيقال عنه تمييز محول عن عن المفعول به أن القسم الثالث قال أنا أكثر منك نالا انا اكثر منك نالا هذا تمييز محول عن عن ماذا عن عن مبتدا ويقولون منهم من يذكر هذه الانواع ليس من باب التقسيم ومنهم من يجعلها ثلاث اقسام يقول تمييز محول عن فاعل ومحول عن مفعول به ومحول عن غيرهما يعني عن غير الفاعل وعن غير المفعول الغير المفعول به انا اكثر منك مالا انا اكثر منك مالا انا اكثر طبعا يقولون في هذا انا مبتدا ضمير منفصل مبني على السكن في محل رفع اكثر خبر مرفوع و رفع الضمه الظاهره على اخره منك جار ومجرور الكاف ضمير متصل وابن عفده في محلي جر والجار والمجروم متعلقان بأكثر لأنه أفعل التفضيل فيعمل عمل الفعل ما تمييز تمييز عن نسبة ماذا الكفر لي لأنا أنا أكثر منك هنا إبهام او لا إبهام في أكثر أو في أنا أو في نسبة الأكثرية لانا في نسبة الأكثرية لانا فتأتي مانا لتزيل هذا الإبهام الحاصل؟ هو تمييز عن نسبه فهذه مالا تمييز عن نسبه محول عن ماذا محول عن مبتدا لان اصل الكلام ماذا مالي اكثر من مالك مالي اكثر من من مالك مالي اكثر من مالك مالي مبتدا مرفوع ورفعه الضمه المقدرة منع من ظهورها اشتغال, اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهو مضاف والياء مضاف إليه أكثر خبر أكثر خبر مرفوع ورفعه الضمه ظهر على آخره من حرف جر مالي جعله مجرم متعلقا ب بأكثر والكلف مضاف إليه واضح؟ إذا نلاحظ أن مالي هذه هي رجعت ماذا صارت تمييزا اصلها ماذا مبتدا فهو تمييز محول عن تمييز محول عن عن مبتدا اذا انا اكثر منك مالا مالي اكثر من مالك تمييز محال محول عن عن مبتدا اذا هذه الاقسام الثلاثه التي ذكرها المصنف رحمه الله قال ويكي ويكون التمييز مفسرا للنسبة آه عفوا ويكون التمييز المفسر للنسبة محولا آه في محولا نعم كاشتعل الرأس شيبة وفجرنا الأرض عيونا وأنا أكثر منك مال أو غير محول نعم لا يخرج عن هذه الثلاث عن محول عن فاعل محول عن مفعول به ومحول عن غيرهما نعم ليبقى لنا المجال في الإجابة عن السؤال واضح إذن ومحول عن أو غير محول يعني يكون محولا أو غير محول قال مثل امتلأ الإناء ماء امتلاء ماءً. الاناء ماءا امتلاء الاناء ماءا هكذا المثال نعم. امتلأ الإناء مع. الآن مع هو التميز. توفر فيه الشروط المذكورة آنفا. الإناء فعل. امتلأ فعل. مع تميز عن نسبة وعن ذات. عن ذات. إذا أنت لم تعيد درسه بعده. آه. الآن عن امتلاء المع نعم. الماء ما أن تميز أزال الإبهام الحاصلة في امتلاء الإناء ليس في الإناء فقط يعني ما زال عندكم إشكال في النسبة وغير النسبة النسبة الإبهام يقع في نسبة الفعل إلى الفاعل أو إلى المفعول به يعني في في التركيب في التركيب كامل كامل واضح في التركيب ليس في لفظه واحدة لاحظ في اشتريت 20 كتابا كتابا الآن كتابا هل هو في اشتريت 20 او في 20 فقط ازال الابهام في ماذا 20. في 20 فقط ليس في اشتريت 20 نفهم ليس في اشتريت 20 انما ازال الابهام عن 20 فقط ازال الابهام عن العدد فقط تمييز العدد دائما تميز ذات في الغالب واضح اشتريت عشرين كتابا كتابا ازالت الإبهام الحاصل في عشرين وعندي جريب نخلا عندي جريب نخلا أو هذا جريب نخلا واضح فنخلا أزال الإبهام عن الجريب فقط التي هي قطعة أرض محددة أو مميزة للنخيل أو غير ذلك تحترف مساحتها من, من مكان إلى مكان ف... اشتريت عشرين كتابا لكن تصبب وجهك عرقا عرقا أزل إباما أن تصبب الوجه واضح لن تبلغ الجبال اسأله صاحب المثال هل هو تمييز أول محدين سنعود إليه امتلأ الإناء ماء امتلأ الإناء ماء فما أن إبهام في امتلاء الماء الآن هل هو محول عن فاعل أو عن مفعول أو عن مبتدا هل نقول الآن امتلأ ماء الإناء ها؟ لا يصلح ماء لا يمتلئ واضح هل نقول لا يمكن الان مثل نفسه والجملة فعلية فلا يقتضي ما فاعلا مبتدا وخبرا واضح فنقول والفعل امتلأ لازم، فليس بمفعول به، اذا يبقى احتمال الفاعل الفاعلية ولا تصلح. هل يصلح أن نقول ملأ الماء الإناء؟ ملأ الماء الإناء؟ فيكون محورا عن الفاعل؟ ها؟ هو يصلح ملأ الماء الماء الإناء؟ يصلح. ولكن الفعل يتغير. ما ليس امتلأ؟ لا ما غير امتلأ؟ عندنا امتلأ في المثال. واضح الآن عندنا الفعل امتلأ، وبالتالي نقول إنه غير غير محول. غير غير محول. لكن لو قلنا في امتلأ في قوله محول عن فاعل، ولا ولا نشترط أن يكون الفعل نفسه. او ان يكون الفعل نفسه هنا يصلح لكن العلماء ابن هشام رحمه الله منهم قال ماذا ليس بماذا ليس بمحول واضح فليس بفاعل اصله ليس فاعلا وليس مفعولا وليس مبتدا فماذا نقول هو غير غير محول إذن التمييز الذي يزيل الابهام عن النسبه عن النسبه يكون محولا عن فاعل أو عن مفعول او عن غيرهما كمبتدا أو غير, أو غير محول قال وقد يؤكدان وقد يؤكدان نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقوله من خير أديان البرية دينا ومنه الفحل فحلوهم فحلا خلافا لسبويه يقول وقد يؤكدان من هما ماذا يقصد لا يقصد الحال و... والتمييز ما الدليل على هذا على أن يقصد الحال والتمييز الدليل المثال قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين فإن مفسدين حال وبالتالي المثال الذي مثل به دل على أنه يقصد ماذا يقصد الحال ثم في الشرح هو ذكر ذكر هذا قال والمثال الثاني من خير أديان البرية دينا من خير أديان البرية دينا وبئس الفحل فحلهم فحلا خلافا للسبوية إذا فتأمل قال وقد يؤكدان قد هذه تفيد التطغيل أو التكثير دخلت على فعل المضارع مم. ها <تكتير> <تكتير> <تكتير> <ه> هيا قد هذه تفيد التقليل او التكثير, أو التكثير. <تكتير> <تكتير> قد ماذا تفيد إذا على الفعل المضارع التقليل او التحقيق <تكتير> <تأكيد> <تحقيق> في الماضي ولكن تفيد التحقيق في في المضارع في حالات خاصه على بعض اهل العلم ان فهم وإن كان النحات يقولون الفعل الماضي هنا بمعنى المضارع هنا بمعنى الماضي ولم, ولم يتكلموا عن قد فابقوا قد على أصلها وقالوا المضارع بمعنى الماضي قد يعلم الله أي قد علم وبعضهم قد تفيد التحقيق فهم هنا قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد ماذا التقليل أو التكثير قد ينجح الكسول وقد ينجح المشتهد هنا هذا ما تفيد التقليل, التقليل. هذه امثله <تصفيق> <تصفيق> لا ما معنى هو, هو هذا ليس لا, لا. مدلول يؤكدان ليس له دخل هنا نحن نتحدث عن فعل مضارع يؤكدان يعني هل الحال والتمييز حينما ياتي للتاكيد هل هذا كلام هل هذا كثير في كلام العرب او قليل هذا الذي اقصده فاذا قلنا ان قد تفيد التقليل فمعنى هذا ان كون الحالي والتمييز مؤكدين هذا ماذا قليل واذا قلنا ان قد تفيد التكثير هنا فان كون الحالي والتمييز ماذا مؤكدين كثير واضح و هذا كثير الكلام كون الحال والتمييز لا ياتي لازاله الابهام فقط كثير وبالتالي هذا يعتبر يعني قاعده وليس وليس شذوذا فكون الحال والتمييز اكثره انه ياتي لازاله الابهام ولهذا جعل في تعريفهما ازاله ابهام عن الذات في التمييز وازاله الابهام عن الهيئه في الحال هذا الغالب ولكن قد يأتيان كذلك بماذا؟ بمعنى التأكيد وماذا, مع... وماذا نقصد بالتأكيد؟ انهما لا ياتيان لإزالة الإبهام لأنه لا يوجد إبهام حالة إذن إنما يأتيان لي... لتأكيد المعنى فقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين فالمفسدين هنا حال حال منصوبة ونصبها الياء لأنه جمع مذكر سالم مفسدين حال من ماذا من حال من ماذا من الواو في الفاعل في الفعل تعثوا ولا تعثوا في الارض فالمعنى بدون مفسدين كامل واضح الان لان العثو من عثى يعثو بمعنى افسد العثو هو الفساد وهو الإفساد فإذا قلت لأخيك لا تعث في الأرض اي لا تفسد في الأرض ولكن جاءت مفسدين لتأكيد المعنى الذي دل عليه النهي في قوله تعالى لا تعثوا فهنا ماذا نقول في مفسدين؟ إنها مؤكدة جاءت لماذا؟ لتأكيد المعنى مفهم هذا؟ فحينما لا يكون عندنا ابهام حاصل في المعنى ازاله هذه الأزالة هذه الحال او ازاله ذلك التمييز نقول انهما مؤكدان انهما مؤكدان فلا تعثوا في الأرض اي لا تفسدوا في الأرض لا تعثوا في الارض مفسدين فلا تعثوا في الأرض مفسدين فمفسدين هنا جاءت جاءت ماذا مؤكدة لي للمعنى <تصفيق> لاحظ المثال الاول الذي ذكره المصنف رحمه الله واشتعل الراس شيبا هل شيبا هنا مؤكده ليست مؤكده انما ازالت الابهام اشتعل الراس هل اشتعل الراس نارا الجواب لا إذن عندنا ابهام ما الذي يزيله شيبا شيبا في قوله من خير اديان البريه دينا ولقد علمت ان دين محمد هذا قول أبو طالب من أبو طالب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدافع عنه ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا نحظ هنا دينا هو ماذا؟ حال أو تمييز؟ تمييز نعم من خير أديان البرية دينا ولقد لقد علمت ان دين محمد علمت فعل وفاعل ولقد و علمت ان لا مؤكده واقعه في جواب القسم قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محلهم الاعراب علمت فعل وفاعل التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع ان أو, او بان ولقد لقد علمت بان اظنه بان نعم الباء حرف جر ان حرف مشبه بالفعل دين محمد اسمها دين محمد اسمها ومحمد مضاف إليه من خير البرية من خير عفو من خير الأديان من حرف جر خير اسم الزرور الأديان مضاف إليه وهو متعلقان بخبر حذف وجوبا تقديره كائن كائن من خير الأديان البرية كذلك مضاف إليه دينا هنا تمييز منصوب ونصوب الفتح الظاهر على آخره طبعا أن حرف مصدر فانه ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء خير اديان البرية دينا هذا تمييز منصوب ونصوب الفتح الظاهر على آخره ماذا أزال هذا التمييز هل هناك إشكال إبهام في الذات ها دين محمد من خير الديان أي الديان البرية المعنى اكتمل هنا من خير أدياني البرية بمجرد ذكر الأديان هنا زال الاشكال ولكن ماذا جاء دينا لتؤكد المعنى الذي دلت عليه من خير أدياني البرية أو دين, دين محمد وأنا قد علمت أن دين محمد من خير اديان البرية فهو تمييز أزال الإبهاء عفوا أكد المعنى في قوله من خير اديان البرية لا يوجد ابهام فهذا اكد المعنى يقول ومنه اي من هذا القبيل قول الشاعر بئس الفحل فحلهم فحلا بئس الفحلهم بئس الفحل فحلهم فحلى. من يكمل البيت وامهم غير ان امهم هم من ها منطق <تصفيق> من تختم تختم بها البيت هه؟ غير ان امهم البيت لش... لجرير نعم هه؟ زلاء ها من طيق والتغلبيون والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا غير ان امهم زلاء من طيق هذا مدح او ذم ذم كله ذم الثاني والاول تغلبيون تغلبيون منهم قوم من اما الفرزدق اما الاخطر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ها لا،, لا تغلب انك قوم من لا لا من اين هم لا هم عرب لكن قوم الفرزدق ام قوم اخطر ها هذا الجليل او الاخطر جرير يهجو انا اخطل نعم والتغليبيون لأن... لان قوم الفرزدق قوم من شرفاء العرب فلا يمكنه ان يضمهم بهذه الطريقه يعني سيكذب نفسه وبالتالي مدع ذم الاخطل فقال والتغليبيون بئس الفحل بئس الفحل فحلهم فحلا بئسا ذم الفحل هو الأب يقصد الأب بئس الفحل فحلهم فحلا والدليل على أن يقصد الأب ماذا قوله غير أن أمهم يعني هو يتكلم عن أبائهم وأجدادهم غير أن أمهم زلاء منطيق زلاء يعني نحيفة نحيفة جدا منطيق يعني تضع النطاق والنطاق كان معروف عند العرب وهو ما يوضع على المرأة فهي تكثر من منطيق صيغه مبالغة, مبالغه من النطاق من استعمال أو اتخاذ النطاق منطيق يعني مفعيل صيغه مبالغه في اتخاذ النطاق فهي لهزالها ونحافتها لكثرة الجوع وقلة المؤونة تضعوا القماش والكتان ونحو هذا لتظهر انها سمين منطق بئس الفحل فحلهم فحلا نلاحظ هنا ان بئس فعل مبني على الفتح لاي صيغه للذم الفحل فاعل فحلهم فحلا اجتمع المفسر وال... والمفسر او المخصوص بالذم مع مع الفاعل وهذا خلافا لسبوه هذا يمنعه سيبوي يمنعه سيبوي كثمنا من النحات البصري لماذا لا يقولون يعني لا يصح أن تقول بئس الرجل رجلا زيد بئس الرجل زيد لا تقول بئس الرجل رجلا زيد لا يجتمع هذا وهنا ماذا قال بئس الفحل فحلهم فحلا فاجتمع التمييز مع مع الفعل خلافا للسيباويه طيب هنا فحلا هو التمييز منصوب ونصب الفتحه الظاهره على اخره هل ازال الإشكال بئس الفحل فحلهم لم يزل ابهاما لم يزل ابهاما واضح وبالتالي جاء تاكيدا جاء توكيدا إذن هذا مجمع ما في هذه الجمل الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله قال ويكون التمييز مفسرا آه مفسرا للنسبة محولا هنا عندنا إشكال في هذه العبارة ويكون التمييز مفسرا للنسبه أين الخبر الآن هل هو مفسرا أو محولا الاصل انه محول وهذا الذي يقصده المصنف رحمه وبالتالي وبالتالي لابد ان ماذا ان نصف التمييز بالمفسر فنقول ويكون التمييز المفسر للنسبة محولا نعم ان يكون التمييز المفسر للنسبة محولا يكون محولا خبر عن عن ان يكون اما اذا قلنا ويكون التمييز مفسرا بالنسبه فهنا مفسرا هي هي خبر خبر يكون والمصنف يقصد أن التمييز المفسر النسبة هو هو المحول هو المحول فيكون التمييز المفسر للنسبة محولا تشتعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا وأنا أكثر منك مالا أو غير محول نحو امتلأ وقد يؤكداني نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقوله ومن خير الأديان البرية دينا ومنه بيس الفحل فحل, فحل وانفحل خلافا لسيباويه في الشرح يقول فالمحول على ثلاثة أقسام محول عن الفاعل ومحول عن المفعول نعم هو محول عن مضاف غيرهما وذلك بعد افعل التفضيل المخبر به عما هو مغاير للتمييز هذه مفهومه عبارة أو غير مفهومه في شرحه قال في السطر الثالث قال ومحول الرابع عفوا محول عن مضاف عن مضاف غيرهما وذلك بعد أفعل التفضيل المخبر به عما هو مغاير للتمييز وذلك كقولك زيد أكثر منك علما أصله علم زيد أكثر آآ آآ نعم وكقول تعالى أنا أكثر منك مالا وأعزنا فرا فإن كان الواقع لاحظ هنا في قوله هذه العبارة قال فإن كان الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه وجب خفضه بالإضافة كقول كقولك مال زيد أكثر مال إلا إن كان أفعل التفضيل مضافا إلى غيره فينصب نحو زيد أكثر الناس مالا هذا ظاهر او غير ظاهر فقط العباره فيها اشكال او فيها يعني شيء من من الغموض قال في اول الكلام ومحول عن مضاف غيره معنى عن غير الفاعل والمفعول به وذلك ماذا بعد افعل التفضيل بعد افعل التفضيل افعل صيغه افعل ليس افعل او افعل انا افعل اكثر انا اكثر هذا المقصود صيغه افعل ولهذا يقال زيد احسن من عمرو صيغه افعل التفضيل قال بعد افعل التفضيل المخبر به عما هو مغاير للتمييز لاحظ المثال ذا كمصمم زيد اكثر منك علما زيد اكثر منك علما التمييز هنا علما جاء بعد ماذا بعد افعال التفضيل هي اكثر هذه افعال التفضيل مخبر به عما هو مغاير للتمييز ما هو المغاير التمييز هل التمييز علما هو نفسه المبتدا لا لا زيد مبتدا وعلما تمييز هل علما هنا هي زيد لا هو لم يقل علم علم اكثر منك علما هذا المقصود هذا هذا, هذا قصده المخبر به يعني افعل تفضيل اخبرنا به يعني عن مبتدا هذا المبتدا هو ليس التمييز هذا الذي يقصده المخبر به هذه صفه لافعل التفضيل المخبر به عما أي عن مبتدأ هو مغاير للتمييز يعني ليس نفسه تمييز والمبتدأ ليس سوى قال زيد أكثر منك علما أصله علم زيد أكثر كيف حينما نقول لماذا قلنا المخبر به عن عن, عن, عن ما هو مغاير للتمييز لأنه لو كان هذا على التفضيل هو نفسه التمييز عفوا أخبرنا به عن التمييز ما يصح زيد أكثر منك مالا. الآن هذا أفعل تفضيل هو خبر عن مبتدا. هذا المبتدا ليس هو التمييز. فأخبرنا عن هذا التمييز وقع بعد أفعل التفضيل وأفعل التفضيل. أخبرنا به عن زيد وليس عن مال. وبالتالي هذا التمييز محول عن مبتدا مفهوم الان محول. نعم شرطه لاحظ هذا الشرط أن يقع أفعل التفضيل بعد ماذا بعد مبتدا عفوا أن يقع التمييز بعد أفعل التفضيل وان يكون أفعل تفضيل مخبرا مخبرا به عن مبتدا ليس هو التمييز هذا الذي يقصده المصنف رحمه الله قال فإن كان الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر به أو عين المخبر عنه وجب خفضه بالإضافة ها لاحظ هنا نعم لا ليس هو أكثر من كمال لا هذا من الأول مال زيد أكثر من مم. مم. مم. مثال ذكرهم مال زيد أكثر هنا هنا مال زيد هنا لا يجوز أن نقول مالا لماذا لاحظ جيدا هذا التمييز وقع بعد أفعل تفضيل وأفعل تفضيل أخبرنا به هو خبر عن مبتدا هذا المبتدا هو عينه التمييز هو نفسه وبالتالي لا يصح أن يقع هذا مبتدا فلا بد من جر مال هنا فنقول مال زيد أكثر مالا هذا الذي يقصده المصنف رحمه الله يعني لا بد أن يكون التمييز مغايرا للمبتدا لو عبر بهذا التعبير لكان احسن ربما فهم وإن كان هو يعني على جلالته لو قال أن يقع التمييز بعد أفعل التفضيل وأن يكون افعل التفضيل خابرا عن مبتدا ليس هو, أفعل ليس هو ليس هو ليس هو التمييز فكان أسهل لذا قال ان يقع بعد ماذا ان يقع بعد افعل التفضيل المخبر به عما هو مغاير للتمييز فان كان هو نفس التمييز فلا بد ان يجر ان يجر هذا المضاف لانك لا أن تقول زيد مال اكثر من مالا زيد ما مال زيد اكثر مالا ما مال زيد اكثر مالا اكثر مالا, أكثر مالا من ماذا مفهوم نع اكثر مالا واضح مضاف مضاف إليه هذا والله أعلى وأعلم اكتفي بهذا القدر نعم يعرف, يعرف مضاف إليه نعم. دائما تميز إذا كان مجرورا بالإضافة يعرف مضاف إليه وإن كان مميزا وإن كان مفسرا ولكن يعرف ماذا مضاف إليه لأنه أقرب والله اعلم